الوحدة الخامسة القراءة والكتابة واحد استمع إلى الحوار الآتي وأعده في معرض الكتب السلام عليكم يا عائشة وعليكم السلام يا علي كيف حالك أنا بخير شكرا وأنت الحمد لله شكرا إلى أين تذهبين يا عائشة؟ يبدو أنك سعيدة أذهب إلى معرض الكتب في أنقرة سأتعرف هناك على كتاب مشهورين وخاصة سأكون سعيدة بلقاء الكاتب إسكندر بالا لأنني قرأت كتبه كثيرا الموت في بابل والعشق في اسطنبول هي أفضل الكتب بالنسبة لي وأنت يا علي أي نوع من الكتب تحبها؟ أنا أحب الكتب البوليسية والكتب الخيالية والكتب المرعبة. ما شاء الله يا علي كم ساعة تقرأ يوميا؟ أقرأ ساعتين تقريبا. اولا أقرأ القرآن الكريم وبعدها أقرأ الكتب الأخرى. ما شاء الله يا علي قراءة القرآن الكريم يوميا مهمة جدا لكل مسلم ومسلمة.